والسابعون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه وأعز لهم جنات تبري تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن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 خلطوا عملا صالحا وآقر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها تطهرهم وتذكيهم بها وطل عليهم إن صلاتك سكه لهم والله سميع عليم أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقُبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ رِبَاعِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ رَحِيمٌ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى هَذَا يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآقِرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ